Inna ma yasjibul ladin yasmaud, wal mauta yafathuhum Allahumma ilaihi yurjod. Waqalululaa nuzil aleyhi ayatumil Rabbih. ان الله قادر على ان ينزل ايه ولكن اكثرهم لا يعلمون وما يَطيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِبِلًا أَمْثَالُكُمْ نَفَرٌ لَقَطَنَا فِي كِتَابٍ مِّن شَأْنِ عُمَّه إِذَا رَبُّهُمْ يُحْشَرُ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا صُمٌّ بكم في الظلمات من يشأ الله يضليه ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم تَاعْتُ أَغَيْرَ اللهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَاءَ وَتَنَسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناه ببساء وضرر إلى علهم يتضرعون فلو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 تا إذا فرحوا بما أوتوا حتا إذا فرحوا بما أوتوا